هل يجوز اجتماع الناس في المسجد لعقد قران مع العلم أن بعض الناس يفضلون المساجد التي بها أضرحة من باب البركة روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال الترمذي حديث حسن وضعفه البيهقي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 أو حضور إنسان جنب أو امرأة حائض أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره أو غناء مثير أو غير ذلك وتستوي كل المساجد في هذا الحكم لا فضل لأحدها على الآخر ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد